السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد ا ا عليكم لله ل ل ورحمة م ع ي رب نرحب والصلاة والسلام على أ ش ف الأنبياء والمرسلين نبينا م م د على آله و ص ح ه أجمعين ن ر ح بكم ب ف ض ي ل ة الشيخ ابو خ ذ ي ف ة الحرابي بين اخوانكم و أ ه ل ك م ونشكر لك إ ج ا ب ة دعوتنا حللت أ ه ل ا ونزلت سهلا ومرحبا واعلم أ ي ه ا الشيخ الفاضل أ ن ك لست وحدك في غ ر ب ة بل المسلمون جميعا غرباء في هذا الزمان و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يكشف عنا الغمه ويزيل عنا المحن ويمكن للمسلمين في كل مكان و أ ن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه ونود من أذنتم فضلاتكم إذا أذنتم أ ن نطرح عليكم بعض ا ل أ س ئ ل ة لبعض إ خ و ا ن ن ا وقبل ذلك نود منكم يا شيخنا أ ن تقدم ب م ق د م ة عن حال ا ل أ م ة و أ ح و ا ل المجاهدين وفضل الجهاد والشهاده ة ولكم الكريم يا、شيخ. بارك الله فيك أ خ ي أ ب و مسلم وجزاك الله خيرا وصدقت والله ف ا ل إ س ل ا م عاد غريبا كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود كما ب د أ غريبا فطوبى للغرباء وقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض أ ن ه قال في من الحديث أ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ في أ ح د من الناس و ق ل ة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص و ا ل إ خ ل ا ل حتى لا يبقى الا في أ ح د و ق ل ة أ ي ض ا كما ب د أ والحديث فيه إ ش ا ر ة و ا ض ح ة لاتصال ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه قد دخل ذلك بعض أ ه ل العلم ولا شك أ ن ن ا نشهد ص ح و ة ج ه ا د ي ة ع ظ ي م ة ب د أ ت من سنوات ق ل ي ل ة لكنها ولله الحمد تسير ب و ت ي ر ة م ت س ا ر ع ة ف م ا يكاد يمضي يوم إ ل ا ونسمع عن غزوه م ب ا ر ك ة للمجاهدين أ و ع م ل ي ة ن و ع ي ة تثلج صدور المؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم وما يكاد يمضي يوم يمضي يكاد إلا وينكشف منافق وينكشف من المنافقين وعلماء السلطان من مسيرة حملة السكينة ثكينة في خاصرة الجهاد حملها لها وحاربوا الأمة تولاها كبيرهم في بلاد الحرمين وزبانيته في و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف ولم يستح ي القوم فطلبوا م ن ا ظ ر ة الشيخ المجاهد أ ي م ن الظواهر حفظه الله وسبحان الله إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت ولم يكفوا ت بذلك بل زعموا أ ن ه م جعلوا مئات الشباب يعدلون عن فكرهم المتطرف ونقول لهم كذبتم أ ي ه ا الدجالون يا تجار الدين وعلماء البلاط الملكي ونقول لكم إ ن عندكم في سجون ط و ا غ ي ت ك م لا أ ق و ل علماء ل أ ن ك م لن تجارهم في علمهم بل طلاب علم يلجمون ب ا ل ح ج ة والدليل أ ك ب ر دجال بينكم و إ ن ن ا والله مع ما نحن فيه ندعو أ ك ب ر كبير عندكم لمناظرتنا في كفر حكامكم بل لن نكثر الجدال معكم و أ ر و ن ا ما تقولون يا فقهاء الدرهم وعبيد الشكات في قانون ي ب ح ا ر ب قاتل الله ا ل جل ه و أ ح د ه و إ ن سلم أ ح د لا يعلم خبث قوانينكم ا ل و ض ع ي ة ب أ ن نظامكم إ س ل ا م ي على افتراض يعني فهل تقولون أ ن باقي ا ل أ ن ظ م ة إ س ل ا م ي ة ف إ ن قلتم أ ن ه ا ليست إ س ل ا م ي ة بل ك ف ر ي ة ولا بد أ ن تقولوا فلا أ ق ل من أ ن تخرسوا افواه كلابكم التي تنهش لحم المجاهدين باسم الدين و ا ل و س ط ي ة والاعتدال هذا لو قال قائل ب إ س ل ا م نظامكم أ ن ت م و أ ن ى لكم ذلك لكن الله عز وجل ناصر دينه وعباده ولو كره المنافقون و ا ل إ س ل ا م منتصر عما قريب ب إ ذ ن الله في القريب القريب سينصر الله المسلمين في أ ف غ ا ن س ت ا ن والعراق وفلسطين وبلاد المغرب ا ل إ س ل ا م ي والصومال والشيشان وستصبح ب إ ذ ن الله تعالى إ م ا ر ا ت إ س ل ا م ي ة ي ل ج أ إ ل ي ه ا المسلمون المستضعفون والمضطهدون في دينه و ي ل ج أ إ ل ي ه ا العلماء الربانيون ليصدعوا بالحق لا خوف عليهم بارك ل لا عليهم ولهم ح يحزنون ق خوف في آمنين س ب بين ه م إ خ الله فيك فضيله الشيخ ونفع بكم وجزاكم الله كل خير عندنا بعض ا ل أ س ئ ل ة وهي كثيره لكن انتقينا منها, انتقين منها ما ر أ ي ن ا ه مهما مما هو خاص ب ا ل أ ح د ا ث الدائره ا ل آ ن أ ش ك ل بعضها على ا ل إ خ و ة ونريد أ ن نعرف حكم الله ورسوله فيها هذا يا شيخ يسأل عن ما يسمى مجالس الصحوة في العراق شيخ يسأل يسمى في عن وقد أ ن من المنخردين من هم بجهلهم فيها أعذرون و غرر بهم وقيل لهم أ ن ه م يقاتلون من يقتل العراقيين ي ع ن و ن بذلك تنظيم ا ل ق ا ع د ة فما ردكم على مثل هذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ م ي ر ه بريده ان ينزل عدوه إ ذ ا حاصرهم على حكم الله و ق ا ل ف إ ك ل انزلهم تدري أتصيب حكم الله فيهم أم حكم ك الله لا ل و أ ن على حكمك وحكم أ ص ح ا ب ك قال القيم فتأمل كيف فرق ابن الله وحكم الأمير المجتهد المجتهدين الله فتأمل بين ونهى أن كيف يسمى حكم وحكم حكم حكم وكذلك كاتب عند أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في حكم حكم به أ م ي ر المؤمنين عمر فقال هذا ما أ ر ى الله أ م ي ر المؤمنين عمر فقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما ر أ ى أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب قد نقاله يقول أقتدي من يقول من أدركت أحدا كان مالك يكن الله فيما الوهب الناس ولا سلفنا ولا هذا حلال وهذا عنه عن من من من لم أمر مضى حرام رضي في شيء به وما كانوا يجترئون على ذلك و إ ن م ا كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا ونحن أ م ا عن سؤال ا ل أ خ السائل فحكم كل منتسب لهذه الصحوات هو ا ل ر د ة الصراح والكفر البواح ولا يصلح الاستدلال بمانع الجهل ل أ ن ه لا ينفعه ب م و ل ا ة الكفار قد يمنع عنه الحكم في مواضع أ خ ر ى أ م ا ن ص ر ة وتولي الكفار فهو كفر أ ك ب ر علم ذلك من تولاه أ م جهل وهذا يذكرني بفتوى ذلك الجاهل الذي قال أ ن من يقاتل مع حلف الشمال او مع الصليبين ي و ي ظ ن أ ن طالبان على خ ط أ فهو ليس بكافر حسبي الله ونعم الوثي اعظم ل ل ه و ن م الوثي أ ع الله أ ج ر ن ا في ديننا إ ن ق ا د ا ل أ م ه امثال هؤلاء مجالس الصحوات ن ش أ ت ب أ م ر الصليبين ي ل م ح ا ر ب ة المسلمين الموحدين والتمكيل للكفار من أ ر ض المسلمين بل حتى العقلاء من أ ص ح ا ب العقائد ا ل م ن ح ر ف ة من الشيوعيين والعلمانيين يرون خ ي ا ن ة و ع م ا ل ة هذه الصحوات سبحان الله ف أ م ر ه ا ولله الحمد جلي ظاهر لنا نحن هنا فكيف بمن هم في بلاد الرافدين والله تعالى أ ع ل م بارك الله فيكم ما قولكم في تراجعات الشيخ سيد امام ومدح بعض ا ل م ش ا ئ خ لها لم نطلع على تراجعات بعد وقد وعدنا بعض ا ل إ خ و ة بملخص لما جاء فيها لذلك نمسك على ا ل ح و ف فيها حتى تستبين لنا لكن من ا ل أ م و ر التي يجب أ ن تعلم أ ن أ ه ل العلم في السجون قد ي ف ت ر عليهم من قبل جنود الطاغوت ف ي ن س ب ح و ن م ا ل م يقولون ه وقد يردون ببعض م ا يقولون ب ع ذ ر الكره ا ل م ع ت ب ر ل ذ ل ك ي ن ب غ ي ا ل ت ر ي د و ا ل ت أ ن يحتاجون الى الموضوع ويقولون ف ان يكون لدينا م و ط ل ا ب ا ل ع ل م و ه و ع ي ن مراد ا ل ط و ا ج ر ان يكون ل ه ت ع ا ل ل ى أ ع م ب ا ر ك ا ل ل ه ف ي ك م هذا ي س أ ل ع ن ق و ل ك م ف ي ك ل م ة ا ل ش ي خ ا ل أ س د أ ب و عبد ا ل ل ه أ س ا مواد طويل حول اما ل ؤ م ر ا التي تحاك ت ل د وقد ل الإسلام بلاد الرافدين حرصها الله ة حرصها أما في و س أ ل ت ن ا عن هذا الرجل ف إ ن ن ا نعتقد أ ن الشيخ أ س ا م ه حفظه الله ن ع م ة من نعم الله على هذه ا ل أ م ة ولنزكي على الله نحسبه والله حسيبه فهو في هذا الزمان من يستحق لقب أ س د الله في ا ل أ ر ض واننا والله نحبه ونواليه كما نحب ونوالي كل مجاهد يجاهد لتكون كلمه ة ا ل ل هي الله ع ي ا قرأنا ما وقد ق ل ك ل م ت هي ا ل ط ب ة العليا ن ا ف ة ح و دولة الإسلام ف ب ل د الرافدين ولا شك أن المؤامرات كبيرة وكثيرة أن شك ظهر وقد نصح الشيخ أ ه ل العراق بالتمسك بدينهم و ن ص ر ة المجاهدين وفضح المرتدين من جماعات ا ل ص ح و ة كما أ و ص ى فيها بوجوب التالف و ا ل ت آ خ ي والتوحد تحت ا ل ر ا ي ة ا ل ن ق ي ة ا ل ص ا ف ي ة رايه ة دولة الإسلام وإن الإسلام في ذ ا المقام ن دوله ع إخواننا أنصار ا من جيش س ن ح ف ظ م الاسلام ل ه ت ع ل المجاهدين بالمصارعة ى وغيرهم من لحفظ بيضة الدين ونصرة لإخوانهم المسلمين المجاهدين فإننا نرى هذا من أوجب الواجبات فإننا بيضة أوجب ونصرة هذا نرى من وإن كان لهم نظرة أخرى وخلاف مع إخوانهم في مساء الثانوية فليغلبوا ويناقشوا إخوانهم كان نظرة مساء المصلحة العظمى لهم مع أخرى أشكال قد يؤخر ذلك فإن الهجم عظيمة ولا لها إلا في جزاكم الله خيرا ل هذا السؤال عن حال الجهاد والمجاهدين في المغرب ا ل إ س ل ا م ي وهل هناك فرق بين جهاد ا ل ط و ا غ ي ت من ا ل ح ك ا م والجهاد ج ه د ي ي النحية الشرعية النحية العسكرية النحية الشرعية ب نعم نرى أن هناك فرق من الشرعية ومن العسكرية. أما من الشرعية فإننا نرى أن أما فرق ا ل م من حكام العرب أولى من ر العرب الكنفار ت د جهاد ي ن ا أولى ل أ ص ل ي ي ن إلا أن ي ك و ن م ص ا ئ ل ي ن على والعراق المسلمين وفلسطين والشيشان والصومال أراضي أفغانستان وغيرها كما في وهذا ظاهر في فعل أ م ي ر المؤمنين ا و بكر الصديق رضي الله عنه وجهاده ربما ق لما ة ا ل إ ك ن ي ارتد ل ع س ك ي ة جهاده ا لمن ر من العرب بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر أ م ا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ع س ك ر ي ة فهي كون م ن ش آ ت ا ل ط و ا غ ي ت و أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة قد تكون بين ا ل أ ب ر ي ا ء من المسلمين فينبغي التحرز من دمائهم قدر المستطاع دون أ ن يعطر الجهاد أ ف و ا ن وهذا ولله ه ذ ا و الحمد مسلك المجاهدين و أ ح س ب والله أ ن ه م أ ح ر ص و الناس ا على دماء ا ل أ ب ر ي ا ء من المسلمين ولكن أ ذ ك ر ه م بذلك من باب قول الله عز وجل وذكر ف إ ن الذكر تنفع المؤمنين و إ ل ا ف إ ن ن ا نعلم أ ن ه م ما خرجوا من ديارهم ورغد عيشهم والتحقوا بالمجاهدين في الكهوف والوديان والجبال إ ل ا ل إ ن ق ا ذ المسلمين من جور ا ل ط و غ ي ت فكيف يتهمون بقتلهم سبحانك هذا بهتان ا عظيم لكن قد يقتل تبعا وخطا أ من ا ل أ ب ر ي ا ء ن س أ ل الله أ ن يتقبلهم وان م د ي ا الإخوان ف إ ن ض ر ب ا إخوانهم ت ا ل م ج ا ه د ي ن في الإسلامي بلاد المغرب م وتبعا ف في جنود فرعون وأجهزة الكفرية ق ة مسددة وأجهزة جنود وهي ولا ل إلى إعلامهم ت ت ف ا خ ي الذي ينشر الأكاذيب ويزور ث الحقائق ولا إلى ل م ء السوء من من بعدينه براتب أو سيارة أو مسكن في دنيا ثانية الله العافية صلى مسكن أو أو ممن بعدينه في دعم. هذا سؤالي ا ف ض ي ل ة الشيخ عن بعض ا ل أ ف ا ض ل من أهل اهل ل ل البيعة لأبي عمر البغدادي ع عدم شرعية عمر م ممن مبررا يرى أ ي س له شوكة ومنع أو عدم العلم ج ت م ا ع أ ه الحل ا ل و ق د ع ي ه ف ا أولا إحسان الظن العلم إحسان الظن هو بأهل رأيكم في ذلك؟ ينبغي بأهل... ينبغي ذلك؟ خصوصا ممن لهم س ا ب ق ة جهاد ولو بقول ك ل م ة الحق و ا ل د ع و ة إ ل ى الله كما لا ينبغي أ ن نبادر إ ل ى تخوين العلماء ل خ ل ا ف ه ا معهم بل ينظر في مقالته ف إ ن كانت حقا قبلناها و إ ن كانت خطا أ رددنا عليه بالدليل الشرعي أ و العقلي مع حفظنا لمكانته ومن خير الأمثل ما المجاهد كان بإذن خير الشيخ الشيخ يراه الشهيد الله الله على ذلك ما كان يراه الشيخ المجاهد الشهيد الله الشيخ عبد عزام فهو كان يرى إ س ل ا م ضياء الحق رئيس باكستان في باكستان زمنه ويدعو له و أ ه ل العلم على كفر ضياء الحق فيبين خ ط أ الشيخ غفر الله له دون القدح في علمه ونسف جهاده عرفتم هذا الذي نراه اما من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة ف إ ن نقول أ و ل ا اعلم أ ن من يكون خ ل ي ف ة عن المسلمين و إ م ا م ا لهم يشترط فيه شروط ا ل أ و ل أ ن يكون مسلما و ا ل د ل ي ل ق و ل ه تعالى يا أ يهل ا لدين آ م ن و ا ابي روى ا ا ل ل و ابي ر و ا ا ل رسولى و اولي امري ل أ منكم أ ي م ن المسلمين وثاني ا ل أ ن يكون قرشيا وثالث أ ن يكون مقيما للدين ودللو هلين شرين ط إلى ق ر ش ي ة و إ ق ا م ة الدين ه وقال و ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر ا ء من قريش ما أ ق ا م و ا الدين ورابع ا ل أ ن تكون تتوفر فيه الشروط التي يصلح معها أ ن يكون قاضيا من ا ل ح ر ي ة والبلوغ و ا ل ع د ا ل ة والعلم هذا في الامام من العامه ا استثباب الأمن ل ل س وفي ت ر الغرف ا الحالات الاستثنائية كما في الاستثنائية الأعداء من على أرض كما هو حاصل بعض الشروط ويكتفى بما لا البيعة بدونه وهو اسلامه وبلوغه وبيعه بعض اهل الحل والعقل لهم ولا يلزم بيعتهم كلهم وهذا ظاهر جلي في بيعه ابي بكر رضي الله عنه في صحيفه بني ساعده حيث بيعه نفر يسير بيعه انعقدت له بها الولايه ثم بعد ذلك البيعه العامه في المسجد كما هو معلوم واما في حال دوله الاسلام فقد انعقدت البيعه بعد التشاور في مجلس الشهره وهم من أ ع ي ا ن بعض القبائل ا ل م ج ا ه د ة و بعض الجماعات ا ل م ق ا ت ل ة ممن يمثل بعض أ ه ل الحل والعقد بيعه على ا ل س ن ع و ا ل ط ا ع ة فانعقدت ا ل ب ي ع ة و حصلت ا ل ق د ر ة و اجتمعت ا ل ش و ك ة و المنع حتى طبقت بعض الحدود في بعض المناطق على خلاف بين الفقهاء في ذلك ثم جاء مكر الكفار و المرتدين من الصحوات و من ولاهم ممن كان على درب الجهاد وانتكس فابتدت ا ل د و ل ة بزوال شيء من ملكها في بعض المناطق ولا نرى فرقا بين أ ن يكون سلطان مسلم مستقر ا ل ب ي ع ة ثم يغزوه الكفار فيصبح مطاردا وبين من عقد ب ي ع ة في ظل الاحتلال بعد مشاوره كافه ا ل ق ا د ة من المجاهدين و أ ه ل الحل والعقد ف ا ل أ و ل كان بسلطانه ومنعته ثم زال سلطانه ومنعته لكنه لم يمت و ولم يؤسر فهو لا زال مجاهدا مع ب ق ي ة المجاهدين فلا أ ح د يقول بنقض بيعه ت لزوال ملكه بعارض ف دهم الكفار للدار فلا الأفغان فقد قال الملة محمد عمر لمجرد زوال ملكه بشكل مؤقت وكلنا يرى بركات جهاد الأفغان تحت راية هذا الشيخ المجاهد أما الثاني فقد استشار من تيسر له من أهل الحل والعقد وراصل بقية الفصائل بركات جهاد راية هذا أما استشار أحد محمد تحت بنقذ مؤقت بيعة من يرى تيسر عمر بقية المجاهدة وحظهم على الوحدة على وقد اقتنع بعضهم لفساد منهجه وهو ما تبين لاحقا واحتج البعض ب أ ن الوقت غير مناسب وقد يكون لذلك وجه في حينه ا والذي برأينا أثار حفيظة بعض أهل الفضل يبايع العصارة د ه أهل هو بأنه م متفرقين من لم من حفيظة وصف بعض فنحن و إ ن كنا لا نذهب إ ل ى وصفه بذلك إ ل ا أ ن ن ا نرى أ ن واجب الاجتماع على رجل واحد بمنهج واضح جلي أ ع ظ م من جمع كل من حمل السلاح في خندق واحد مع اختلاف عقائدهم ومناهجهم وما ت ج ر ب ة الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي عنا ببعيده حيث اهتم أ ه ل الفضل بالكم لا بالنوع فكانت العواقب وخيمه ا ذ م ه والذي نقوله ينبغي على أ ه ل العلم والفضل التثبت مما ينقل فقد ينقل من له هوى أ و صاحب ن ز ع ة وحيف فتنقل ا ل ص و ر ة غير و ا ض ح ة فيرتب الحكم على ما ينقل نسأل أن المؤمنين شيخنا ونفع أهل الأمة أعلم وأحكم الله العلم لما صلاح والله تعالى الله بعلمكم بارك يهدي فيه فيك وعز ونقول لك م ر ة أ خ ر ى أ ه ل ا بك بين إ خ و ا ن ك و أ ه ل ك نزلت بنا خير ضيف ستجدنا إ ن شاء الله خير أ ه ل لك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم